Fadlan. Inshallah niktir teknoloji. لحن عنده في قط عنده من ده يعنيه المعبرة الكبرى والسد العظيم وهو أسرح فراصة إن شاء الله نحن نتكلم عن حاجة أسرح ها؟ علينا أن نخل الأخوات فيه آه خلينينا الأخوات معاية بس بعد يزم أعلم تسرح أي دور الشيء أعلم تسرح أعلم تسرح تتكلم معكم نتكلم أخلص روح أخلص روح بشيء ما ممكنش كده في في قالوا ده يا دكتور انا منتظر التحرك الطبيب كلام بسيط جدا عايز يبقى انا افتكر كلام الشمس و السلميه كيف احمد توفيق هنتكلم عن ايه واخوات هنا عيدي امي إِنَّ؟ أَنَّا ھیم 2017 كأن كلمة ليست لعيلة إذا昨ين البلعات وبالك 2000 واني والله أَنَّا وجد واني والك突 بلعات كانو 1800 والك proport آيام ليشون الع biết أكيد واني والهاتل واني والكmern واني بالليط ان وان ادي 2 كان ولكن و2 بالا بالك كان ولكن و2 باللام الهاجين لاين لاين العائله الاول العائله لاين الذين الهمزه <تكلم> هنا يبقى انا اكدت الجمله واكدت الخبر يقع, يقع خبر لمبتدا وان الاسلام هو الايه اه والزيد دايما يقول لك عشان تعرف بلد اعرف نحو عشان تعرف نحو تعرف بلد ما شاء الله عشان تفهم القران تعرف العلمين دول نحو و فلما تقول لي دايما كان يقول لك الـ الـ مثل, مثل, مثل, مثل التلميذ المجتهد وإن التلميذة مجتهد تقول أن التلميذ مجتهد أنت تخذر عن أن التلميذة مجتهد ولكن لما تقول أن التلميذة مجتهد أنت غير كبتة أن التلميذ مجتهد وده كذلك إيه الفرق بقيل لو أنه؟ كلام بسيط ولكن آه. إيه الفرق؟, الفرق بس في إيه؟ فتح الهمزة وكس الهمزة في مواضع تفتح في اهم وفي مواضع اكثر في اهم بس انا لو قلتها هشعب بكلام هتقول لي يعني اقول لك عن الشيخ لو انا بدات ها اكثر اهم اكثر اهم تصبح لو انا بدات اكثر اهم ولكن في مواطن ثانيه افتح فيها فهمت تمام مش هان هقول لك ايه ما تنسهاش في حياتك ابدا بعد القول بعد قال اقول ان ولا ان ها ان ها قال ايه بعد قال بعد قال اقول ايه قال ان ها ان ولا ان ان ما تنسهاش قال اني عبد الله أنه. إذا تبتع الهمدى ولا تبتع الهمدى؟ تبتع, حلو. تبتع. حلو. خلاص؟ قال إني أعبد الله ممكن بقول إيه فتصف يبتدى وقفة برد الصلاة وحيقول اليمين المكمل ذلك بس مش عايزة أبتع إيه البردن بس أنا عايزة أقوله لك إِنَّ تيجب الأول أَنَّ تيجب لا كلام أَنَّ إِنَّ تيجب أول الكلام ان اذا ليه كانه تفيد التشبيه تفيد التشبيه اقول لك ايه هذه جلسه وكانها جلسه من جلسات اهل الجن مثل وكانها يبقى كان في ايه تشبيه لكن تفيد استعاره ولا المعهد جميل وكل حاجه لكن الحضور فيه في قليل ان بينه هنا ايه لعل... تفيد, تفيد تفيد تفيد الرجاء او ليت تفيد ايه التمني التمني ايه الرجاء والتمني الرجاء قريب اما التمني بعيد وزج ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما سمع المشيوع هو في شباب يرجع راجل البليتة تستخدم في الأمر الايه البعيد قوي ولكن لعنه الامر الضار يعني لعنه لعنه ابله لعنه فلان لعنه قريب ولكن ليتني في ايه في الامر الايه لعلى. البعيد الملل قوي قوي قوي صح يبقى إيه؟ ايهنا أنّا؟ إنّا وأنّا كأنّا لكنّا، اثنين بالكاف، اثنين بالهرب دوا التين بالكاف والتين بالإيه؟ لعلّة بتاعبي دوتو العثومة الإسميه بعد كان مبتدأ وخبر، فأم واخده المبتدأ وعمله إسم إلّا وجايبه الخبر وعمله خبر إلّا، زي بسموه نواسك لك إن حرف توكيد ونصر حرف ناسخ ناسخ يعني ايه؟ بتغير جملة يعني كان مبتدأ والخبر مبتدأ مرفوع بالضمة والخبر مرفوع بالضمة قالت لا أما المبتدأ هيبه اسمي وانصجه بالفتخة ها؟ ها؟ والخبر؟ هيبه خبري مرفوع بالضمة عشان ما تنسهاش وطلخف بينها وبين كانت احفظ آية احسن ايه مش احسن ايه يعني احسن حاجه تحفظ آية. إن الدين عند الله الدين منهج لما تيجي تعربها حرف توكيد ونصب الدين منصوب بالفتح عند الله الاسلام الاسلام تعرفها ايه خبر إيه؟ خبر ايه مرفوع بالضم خدت فاهم حاجه نعم يبقى هفضلها عشان في واحد يقول لي ايه اصلاً مش فاكر كان بتعمل ايه ده كان بتدفع المبتدأ وبتنسب الخبر طب إنا عاد طب إنا بتنسب ولا بتدفع أو إنه ما تتعيدش نفسه احفظ حاجة إن الدين عند الله الإسلام لما بتيقي في إراهة الترى بتقول ايه إن الدين يبقى الدينة اسمع إن منصوب الفتحة الإسلامه ها؟ خبر إنه مرفوع بالضم غير كان كان بتعمل ايه بتدفع المرتدب وسمس خلاص كاد زي كان, كان, كان بالظبط بترفع المرتدب و هو كمان امم اسمها حرف توكيل ونصب اه حرف توكيل ونصب صح بس بتعمل ايه ما هو ما احيانا بتلخص الشيخ احمد نصب ما هو البائع بتنصب ايه احيانا الواحد بيتلطخ مش بيتلطخ احيانا لا تنظر يعني ما تقس كل أخ على زيك يعني فيه أخ بيه بل أمور دي بعيد عنه يقول لك أن يزيني مش حاضر من المساعدين ما تديني مسان كده أحفظه هو أن يددت لك مساله الدرس إن الدينة عند الله فقط تم تبتكر ما تلخبطت بين كان وإنه حتى كاد أقول لك ما تنسهاك يا كاد وزيتوها يضيء ولولا تمسسه نعم يا كاد وزيتوها يبقى خبر اسم كده ايه مرفوع بالضم ده دي ايه بالان هذاني مساحه اه انا هقول دي لا انا هقول الايه انا دي وقلت بشرح فشهم الشدرس خلاص بس من باب العين للش ايه هاذان لا ساحرا لا ساحرا على كلام خالد دي ايه دي من صور الطاغ ومهم قوي ان انا اعرف الناس ومهم قوي ان انا اعرف الحاجات الشاذ مش الحاجات الشاذه الحاجات اللي غيرت ليه للي طلعها زي بقى المتاع النصرة مش كان يشوهين؟ زكريا زكريا بطرسلين كان يجي يمسك ايه طبعا هو ما معرفش اي حاجة خد بنت النصرة ليعرفون اللغة العربية خد بنت يوجد عيالية دي يوجد بسا ويوجد ايدان حواليها ليومي شكك المسلمين اه لا نعرفوا ان حب التوكيد ورسل اه لا نعرفوا ان حب التوكيد ورسل في واحد مصري كبير في القناة بيت واخور امال فصال الله واخور اعمال فصال الله عندك الايه دي مثلا يقولوا يتنزل خوالي اللي انا عرفوه وكان بيقول كده بيقولي الناس كده عن ادرس اللغة العربية عشر سنوات طبعا لو كان هو عيدرس لغة العربية عشر سنوات وبالمشتوى ده معلش يعني؟ يستخنوا يضربوه بالناطر ده العام ده دليل على انه يعني معهد قصرت المي ده ده اه منيقولك اه ليه؟ قولي ليه؟ لانه القرآن يا إخباني نزل علمني بشه سلام وشعراء النصارى درسوا القرآن وشعراء اليهود درسوا القرآن فلما يجدوا في مطعم فلما يجدوا في مطعم فلما يجي واحد فهل يعني عاجل زي هذا ويجي في القرآن الوقتي وقال له معلش اسمحني بقى اسمحني انت حاجة. ليه؟ لأن القرآن نزل والحطيئة موجود وكان نصراني والقرآن نزل وقيف عصر بني عبيل أخطر وكان شاعف موجود ما حد استعم في القرآن كان ثاني شعراء اليهود كان موجودين ما حد استعم في القرآن بقى فانت لما انت بقى تدعم في القرآن لأنك ما عليك وقفك العلم في القرآن العلم في القرآن في البعيد ولا؟ فقول الله عزدنا إن هذال لساحران يقولوا كيف ده اللي انت ما ليش دعوه بالدرس هي ايه انا عندنا حاجه اسمها منخففه من الثقيل من هتقول لي طب ايه عامله شيخ ما اشمعنى يعني مخففه من طب قلتش ليه ان ان هنا نافيه ما في ان زي ما ما قلتش ليه اقول عشان اللمبه اللام لك. ج نشوف إن ومعامل اللام في الخبط أعرف إنه دي لك إن هي مخففة ألولك إن إن إذا خففت يا شيك حمدي إيبه معانش لا عمل ولذلك هو هذاني هذاني لما تقول لي أعلم هذاني أقول لك هذاني اسم إشارة مرفوع بالألف لأم هتقول لي مرفوع بعد ايه اقول لك اه يا عم الشيخ من الثقيله فما عادش لها عمل ما عادش لها عمل يبقى ماذا تعرفها ايه اقول لك مبتدا ما بتوع من الالف لانه مثنى ساحران النفي التوكيديه صح ساحره خبر خبر المبتدا مرفوع من الالف لانه مثنى اقول لك ليه طب وين يا عم الشيخ مخففه من الثقيله لا عمل لها وخففت إن فقل العمل وتنزم الله إذا ما تُهمله وخففت إن في الأفulyّة كده وخففت إن فقل العمل وتنزم الله إذا ما تُهمله يعني إيه, إيه؟, إيه؟, إيه؟ إذا خففت اهمل عملها وتنزم الله إذا ما تُهمله يعني إيه لازم ييدي معها ل liters معها ل liters إن هم هم هزان ما إيه ه لا ساحه ما فين البيت ده واخففت أنا ليت الشباب يعوض يوما يوما فأخبره بما صنع المشيو ها ها ها ها ها الا ليت الشباب يعود يوما فوقفره بما صنع المشيبه ادي اقول كويس انا كويس ليتنا احنا نقول عندنا نقول منصوب الشبابا منصوب بالفتح يعود يوم يومي الفاعل الضمير هو ست هو وندونه من الشال ورجع في منصوب بالفتح اخبر اهو اشاء نصيبك اخبر اهو دعني ضارع بعد ايه بعد الفاء بعد الفاء ولا بعد ان مقدره بعد ان مقدره خد بالك ده فعل مضارع منصوب بالباء من وين الفعل المضارع ينصب اذا سبقه ايه اذا سبقه ايه نصب تمام ادوات النصب سبوها ان المقدره ان المقدره بتيجي بعد الفاء طب الفاء دي بعد تيجي بعد, إيه؟ بعد يعني ايه في جمله طلبية وبعدين الفاء دي يعني هنا مثلا عشان ما حدشتوه مني اصلا ايه تبقى وكلهم ايه يخوه كلهم سراحه هنا ببنى طلبي تقول لي طلبي يعني يعني ثمني فبعد الثمني جي بعدها فا فالفا دي بقدر بعد ايه ايه امو بلاش الفا دي اذا جدت بعد ثمني تمس فلما تقول لي فا اخبره هتقول لي فعل مضارع منصوب بالفتحه بعد الفاء فاكتبه واكتب بينها ف لا صغير ابوب هنا دي حرف جر ها وما القسم في محل المرصا على مشيوه مشيوه فاعل بما صارع على مشيوه مشيوه فاعل اه واليوم ده صارع على اسم الموصول صله الموصول ما فيش صله هي دايما نقول في صله الموصوله انا لاحظت الكلام ايه صار دي هي كده لسه عشان ده أعلم تانية أعلم بس عشان نهضر ألا السفلحية زي هلا ليت ها؟ من أخاتم تنصي من مبتدأ وتدفع الخبر وهي تدل على التمعين الشبابة إسمي لي. لي منصوب بالفتحة الظاهرة على أكد يعودوا في المضارع مرفوب الظاهرة أعلمونا إن أثوات إننا لها مبتدأ لا إسم ولا خبر أنا جبت الإسم إسمي إيه الشباب أدور على الخبر الخبر ده إذا ما نتفاق ممكن يكون مفرق وكين الجمله بيقول لك شوف الجمله هنا ايه يعود جمله فعليه يعود. <سؤال> يعود فعل مضارع مرفوع الضمه الظاهره الفاعل هو هو, هو. يومك خاص <صحيح> لما انا اقول لي ايه انت جبت اسم هنا اسم العائده او اسم ليتا اقول له شبابك توفيق خبر ليتا اقول له يعود يومك يعود يعود يعود انت بتقول لي يعود هي مكونه الجمله المكونه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ليت اقول لك مش حاجه انا كان وآخواتنا كان وآخواتنا إن وآخواتنا هنيجب عن كده وظنّا وآخواتنا تدور علي إيه؟ إسم والخبر الإسم هي موجود مفرد الشبابة يبقى منصوب الفتحة الزيارة الخبر يوائل الجملة المكونة من الفعل والفاعل فين الفعل؟ يعوده الفاعل؟ هو, هو. هو. يعوده هو طب يوما خمسين تعرف بقى تقول لي إيه؟ يعود فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجمله المكونه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر يا عمر لا لا انا ايه المقطع الثاني بقى ايه الشكل الثاني الشكل الثاني يعني ليه خمس من ده وبينه من نواصل الفعل المضارع ان يجي جبنة طلبية وفي جواب جبنة طلبية يجي فعل مضارع مسبوك من فا زي الجبنة دي فتقولي الفا ناصبة هقولي البناء بنفسها في واحدة يقولي لا يا عمي مش ناصبة بنفسها ده ناصبة بأن مخدرة لما عنس مشاها فاء نصيبها بنفسها عشان الأمور تمشينها مانح بس الصح نقول إيه؟ ها؟ فاء جاءت في جواب الجملة الطلبية أخبره ها؟ منصوب بأنه مقدرة فعل المظاهر منصوب أخبره هو هو أخبره أنا هو والفاعل دا منتوا الدوستات تقدروا أنا والها؟ مفهول دي في المحل النظر بما؟ يعني بالله؟ الباق? <تصفيق> نقدر نقول ان الالفاق لو جاءت بعد تمنيه تنصر. جملة طالب ما هو جملة طالب ايه ممكن استفهام? ممكن يقول تمني? كيف? عايز تقول كده بحيث نازل فهم لا مال? حرف ده. ما اسم موصول. الما في محل جارب. لان ايه? ما اسم موصول بمعنى لازم. قالوا ان الجمله التي تاتي بعد اسم الموصول ها لا محل لم يعني بما ها؟, ها فعل ماضي ممكن انت الفكر ان شيخ فعل ده الفاعل علمونا ان لازم الجمله التي تاتي صله الموصول يعني بعد اسم الموصول ده لازم يكون فيها ضمير يعود على اسم الموصول يسمونه لعائد هنا مفيش عائد والذي يفهم الكلام صح؟ ولما تيطولي بقى قولك الجملة التي جاءت بعد اسم الموصول اللي هو ما الآن في مائه لا من عجلها معا. جملة صلة الموصول لا محل المعرف فهم يا صبي والدوجه تاني واضحا أول تاني يا حسين يقلنا عنك السعداء لأول تالت ورابع واضحا نسي فهم ها ها سواء اذا اخذوا هذا انسخ قومي و لكم ان سلام